يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدواكم اولياء اتولون ال اليهم بالموده وقد كفروا وَقَوْمُكَ فَأْرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أَنْتُمْ أُمِّنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَجْهِ رَضِيَٰ ٱللَّهُ عَنْهُ تُسَيِّرُونَ إِلَىٰ يَقِينٍ بِٱلْمَغْدَىٰ بِمَا اخْفَيْتُمْ مُؤَامَرًا لَّنْ تُنْبَأَ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ أفكم يكون لكم أعداء و يبسط إليكم أيديهم وأنسينتهم بالسوء و ودلوا تلك يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراف وَقَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ بَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَادَاهُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ مَالِكِ إِلَّا قَوْلَ إِذَا هَمَلِ أَبِي لَا أَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا وَلَكَ تَوَكَّلْنَا كُلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِي نَتْلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ